أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن mm -hmm. I'm, um... Bye. A Puhu! Mm -hmm. وَمَالِ الظَّالِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَإِذَا min يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُيْبَ بَسَلُوا كَسْتَوْيَعُوا لَكَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ الترون وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذه من ضعف mm